فضيلة الشيخ ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه ما حكم الشرع في سؤر الآدمي وسؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه هل من الممكن الاغتسال به والوضوء كذلك؟ ونتفضل بمعرفة معنى السؤر الأول مبدئيا نقول السؤر هو ما بقي بعد الشرب وسؤر الآدمي طاهر حتى لو كان الآدمي مشركا وقوله تعالى إنما المشركون نجس المراد نجاسة الاعتقاد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في أن يشرب من المكان الذي شربت منه وسعر الحيوان المأكول اللحم طاهر لأن لعابه طاهر قال أبو بكر ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء منه وسؤر ما لا يؤكل لحمه غير الكلب والخنزير طاهر لحديث أخرجه الشافعي والدار قطني وله أسانيد تقويه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنت وضأ مما أفضل في الحمر قال نعم وما أفضل في السباع كلها ولحديث الدار قطني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في بعض أسفاره ليلا فمر على رجل جالس عند مغزاه أي حوض يجتمع فيه الماء فقال عمر للرجل أولغت السباع عليك الليلة في مغزاتك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المغزاه لا تخبره هذا متكلف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وصهور، وروى مثله أو قريبا منه الإمام مالك في الموطن وسؤر الهرة طاهر لحديث رواه الخمسة وقال عنه الترمذي حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات أما سؤر الكلب والخنزير فهو نجس لحديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وفي رواية مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته والله أعلم